ما هو الحب؟ موضوع الحب هو أحد أكثر مواضيع جوهرية في حياتنا بل يمكن قول إنه يغير الحياة بأكملها وما ستسمعه في هذه السلسلة قد يكون نقلة حقيقية إذا كنت مستعدا للاستماع بقلب مفتوح كثير منا يعيش بمفاهيم قديمة عن الحب مبنية على ثقافات ومفاهيم غير ناضجة لذلك نحن بحاجة إلى استعداد عميق لنفهم الحب على مستوى أعمق وأصدق هنا؟ سنقدم لك رؤية ربما لم تفكر بها من قبل وقد تتحدى بعض أفكارك السابقه عن حب لأن معظم ما نعرفه تأثر بما علمنا إياه المجتمع حب في جوهره أبعد من أن يكون مجرد عاطفة أو رغبة في الاستحسان إنه ليس مجرد اعجاب سطحي ولا حتى مشاعر مؤقتة إنه شيء أعمق من الرياضيات والفيزياء وأكثر أهمية سعادتك بشكل كبير تعتمد على قدرتك على فهم الحب الحقيقي ربما يكون الحب عند البعض مجرد مشاعر تجاه الأهل أو الأصدقاء لكن الحب الحقيقي ليس شعورا عادرا إنه حالة من التسامح كامل والقبول المطلق لكل شيء حولنا إنه أن تحب العالم من دون استثناء بحيث لا يعود للشر مكان، لأنك قد أحبت حتى تلك أجزاء من العالم التي قد تعتبر سلبية. حب هو التسامح والاستسلام لحقيقة أن كل شيء جزء من هذا الكيان الكوني، وهو كذلك تجربة تنطوي على الاتحاد الكامل بينك وبين من تحب. إنها لحظة تدرك فيها أنك متصل بعمق بمن تحب، حينها فقط تعرف معنى الحب. دعنا نستكشف الحب معا من زوايا جديدة لتكتشف تعريفات عظيمة وعميقة حيث الحب هو الحقيقة المطلقة الحب الحقيقي يختبر حين تستطيع أن تحب كل شيء لا فقط ما يرضي غرورك أو يشعرك بالراحة هذا هو الامتحان الحقيقي تماما كتدريب على محاكاة الطيران لطيار مقاتل لا نضعه في ظروف مثالية حيث الطائرة تطير بسلاسة وهو جالس فقط يضغط على زر هنا وهناك بل نضعه في أصعب الظروف ليتدرب بعمق ويثبت مهاراته نحن نختبره في أصعب المواقف محرك خارج عن السيطرة أو حريق في قمرة القيادة او عاصفة عاتية تهز الطائرة عندما يتعامل مع هذه الظروف ويتغلب عليها يتحول إلى طيار دارع قادر على مواجهة أي تحد وهكذا يكون الحب حب يعلمنا كيف نواجه الصعوبات كيف نتخطى أنفسنا ونتغلب على مخاوفنا وننمو ونسمو أن تكون قادرا على الحب رغم كل العوائق يعني أنك تعيش الحب في اعمق معانيه وأنك على طريق تطورك الحقيقي كم من الناس يدركون أن حياة جيدة لا تقاص بالأموال أو البيوت فخمة او السيارات او الاجزاد كل هذه اشياء بدون حب هي حياة فارغة السعادة حقيقية وسلام الداخلي يأتيان فقط عندما نمتلك القدرة على حب ما نملك لا يمكن ان يكون للحياة معنا حقيقي بدون الحب كل الاشياء التي نتصورها كعلامات على الحياة جيدة البيوت الفاخرة اموال للزوج السيارات ليخوت السفر حفلات لن تضيف إلى حياتك أي سعادة حقيقية إن لم تمتلك القدرة على حب ما لديك وجود هذه أشياء بدون حب يجعل الحياة تبدو فارغة ومتابة هذه هي المشكلة التي يقع فيها الكثيرون وخاصة الناجحون فالحب ليس شيئا يمكن شراؤه بل هو شيء يجب تطويره والعمل عليه تماماً كجهاز محاكاة الطيران، لا يمكنك شراء طريقة للخروج من التحديات، عليك أن تطور قدرتك على الحب، وهذه مهمة صعبة تتطلب منك حب أشياء الصعبة، وليس فقط الأمور السهلة، معظم الناس يعتقدون أنهم يعرفون الحب لأنهم يحبون أشياء السهلة، يحبون الطعام، أشخاص الذين يحبونهم، وأفراد عائلاتهم، أشياء التي تجلب لهم الراحة لكن حب الحقيقي يظهر عندما تستطيع أن تحب ما هو صعب وان تتجاوز كل التحديات هذا هو الامتحان الحقيقي وهذا ما يمنحك الرضا العميق في علاقاتك وهو قدرة لا يمكنك شراؤها بل عليك بناؤها اسأل نفسك هل تشعر بالسعادة في علاقتك هل تعيش المعنى الحقيقي للحب إذا كان تجربتك في الحب تقتصر على ألم والمعانات فلا تنتظر الحب يأتي إليك بل دأ في خلقه داخلك بوعي وتصميم لأن الحب يتطلب منك أن تكون فاعلا لا مجرد منتظر قد تجد صعوبة في بداية هذا التمرين أو قد تشعر بأنك لم تحب شيئا من قبل وهذا ليس عيبا بل إشارة للعمل الذي تحتاج أن تبذله حب ليس شعورا عشوائيا بل قدرة يجب تطويرها عن وعي وهذا التطوير يحتاج إلى وقت تدريبات وأساليد سنناقشها لاحقا في هذه السلسلة أكبر مشكلة يواجهها الناس هي اعتقادهم أن مشاعر الحب تأتي فقط من تصرفات الآخرين بينما الحقيقة أن الحب ينبع من داخلك وأنت تتحمل المسؤولية أكبر في بناء هذا الحب أكبر مشكلة يواجهها الناس هي اعتقادهم أن الحب يأتي من تصرفات الآخرين ويغفلون حقيقة أنه منشئ الحب وأن لديهم قدرة على صنعه بأنفسهم إن الانتحان الحقيقي للحب هو أن يكون حبك غير مشروط حبا لا يستثني أحدا ولا شيئا عندنا تضع حدودا لحبك كأن تقول أحب هذا لكن أكره ذاك فأنت في الواقع تخضع لأحكام الأنا أنا تريد كل ما يخدمها وتبعد ما لا يفيدها وتصنع حول نفسها حدودا تضع فيها ما تراه خاصا ومهما وتنبذ ما سواه هذا الحد هو الأنا التي تخشى من حلالها إذا ألغي تلك حدود واحتضن العالم بلا استثناء لكن أنا تضع هذا التحدي لأنها تخشى من تجاوز تلك حدود حيث تخاف من أن الحب الشامل قد يذيب هذه الحدود ويهدد كيانها الذي صاغته حول نفسها لهذا الحب يبدو صعبا عندما نطلب منك أن تحب حتى ما تراه سيئا فتعترض لأن ذلك يبدو مهددا للأنا، لكنك بحاجة إلى هذا التدريب لتتجاوز حدودك الذاتية وتقبل نفسك بكاملها. اسمح لنفسك أن تتجاوز ذاتك الصغيرة وتحتضن عالما أكبر، حيث تكون بلا حدود، حيث تكبر لتصبح انسانا محبا بلا قيود، انسانا لا يخشى الانفتاح. لا بأس أن تتجاوز حدود ذاتك الصغيرة وتقبل نفسك بكل جوانبها فأنت كبير عظيم ومميز قد يبدو هذا مرعبا لأنك تتل شعور بالراحة في حدود ضيقة دفاعا عن أنا الصغيرة لكن التشبث بهذه الذات الصغيرة هو ما يعيقك عن الحب الحقيقي أنانية نرجسية خوف كراهية حكم مسبق عنف التعصب وحتى لانشغال بالمظاهر الزائفة كالثروة قوة للسياسة او المنطق الجامد كل هذه عوائق امام الحب يجب ان تتركها خلفك لان الأنا متعلقة بهذه الأشياء بشدة ولا تريد التخلي عنها لهذا السبب جميع يظن انه على حق ويتشبث بغطرسة تمنع الحب من الدخول قد تعتقد ان كراهية هي نقيض الحب لكن حقيقة أن كراهية شكلا من أشكال الحب حب مشوه مكثف وموجه نحو الذات فقط كراهيته هي حب الذات المتطرف الذي يعزز الانفصال عن الآخرين يمكنك تخيل الحب كالماء في حالته الصلبة يصبح مكعب جليد كثيفا ومنفصلا حينما يذوب يتحول إلى حالة سائلة أقرب للحب التقليدي وعندما يتبخر يتوسع ليصبح حبا شاملا وغير مشروط حبا كونيا يحتضن كل شيء فالحب مطلق حب الإلهي غير مشروط هو أعلى مراحل الحب الذي لا يدركه إلا قليل كثيرون يقفون عند حدود الحب للصلب أو للسائل لكن حب حقيقي هو ما يتجاوز كل مراحل ليصبح لا نهائيا وشاملا يحتضن الجميع بلا استثناء حب في حالته السائلة يشبه الشعور الذي قد يكون لدينا تجاه من نخالفهم أو حتى تجاه أعدائنا. إنه عنيد محدد. ويظهر كثيرا من المقاومة، مثلما يحدث مع حبنا لعائلتنا. نقول لهم أحبكم، نحتفل معهم بالأعياد ونقدم لهم هدايا، لكننا قد نكون نحبهم بشروط دون أن ندرك. هذا الحب ليس بلا قيود ولا يزال قائما على تفضيلات معينة، أي أنه حب سطحي لأنه يقتصر على جوانب معينة ولا يشمل كل شيء دون شروط. إذا عملت على تطوير حبك ونفسك لسنوات، فإنك قد تصل إلى حالة الحب غازية وهي مرحلة اكثر حرية وتساعا حيث يمكنك البدء في تجربة الحب غير مشروط من مثير للتأمل ان حتى افعال للشريرة يمكن ان تأتي من حب مشوه، كالتصرفات العدوانية او العنصرية فهي نتاج لانا لا تملك حبا ناضجا وشاملا لانا تحب ذاتها لكنها تفشل في ان تحب الاخرين او حتى ان تحب كل جوانبها بصدق عنصري على سبيل المثال يرى عرقه أفضل ويعجز عن الاعتراف بأن جميع بشر متصلون وجزء من أصل واحد وهذا الانغلاق ينشأ لان أنا تدفع صاحبها لتجاهل جوانب معينة في ذاته تماما كما ينكر العنصري إنسانية الآخرين لنتأمل أنفسنا كم منا قد يكره جزءا من جسمه أو مظهره كأنفه شعره أو وزنه ماذا لو أحببت نفسك كاملة بكل تفاصيلها؟ عندها ستتمكن من قبول الآخرين كما هم بسلام ودون اطلاق أحكام لكن أنا تجد صعوبة في تحقيق ذلك لأننا اعتدنا العيش في عالم تنافسي نعتقد أنه يجب أن نتفوق على الآخرين أو نخسر حب الحقيقي يدعونا لتجاوز هذه أفكار ليصبح حبنا غير مشروط شاملا وقادرا على احتضان كل شيء بلا استثناء. نعيش في عالم نعتقد أنه لا بد أن نتنافس فيه مع الآخرين من أجل البقاء وكأن البقاء هو الفوز الوحيد ونظن أن عدم الانتصار يعني الهلاك لكن حقيقة أن حياة ليست لعبة صراع إنما هي دعوة لنرتقي فوق تلك النظرة لنفهم أن الحب غير مشروط هو السر الذي يحررنا أنا ذلك جزء مننا الذي يجعلنا نخاف ونمغلط يعمل كأنه للشيطان الداخلي الذي يقلب كل شيء رأسا على عقب فتراه يحول الحب إلى كراهية والخير إلى شر لكننا بمجرد ما نترك الأنء ونتجاوزها نصل إلى طاقة الحب متناهية. وحينئذ فقط يصبح الحب الحقيقي ممكنا حب الذي يحتضن كل شيء حتى الصعوبات والمعانات دون خوف أو شروط للوصول إلى هذا المستوى نحتاج إلى تحرير أنفسنا من مخاوفنا لأنها أكبر الحواجز أمام الحب وكلما تخلصت من مخاوفك زادت قدرتك على أن تصبح أكثر حبا وتقبلا جرب أن تتخيل نفسك أكثر حبا كل يوم ولو لخمس دقائق فقط صباحا تخيل قلبك منفتحا مستعدا للعطاء والمطف هذه الخطوة البسيطة مهما بدت صغيرة يمكنها أن تفتح قلبك وتجعلك أكثر حبا لتكون محبا بحق عليك أن تواجه مخاوفك وتصبح مرتاحا مع عيوبك ونقاط ضعفك قبولك لنفسك كما أنت بجسمك بمظهرك هو أول خطوة نحو حب الاخرين دون حكم أو تحفظ عندما تتصالح مع نفسك ستتمكن اخيرا من حب العالم بلا حدود وستدرك أن الحب الحقيقي هو القوة التي تجعلك تتجاوز الأنا وتصل إلى النور النقطة التي أريد تسليط الضوء عليها هنا هي مفهوم لا ذوات من المهم أن تدرك أن بصيرة ذلك فهم العميق للذات وللواقع يمكن أن يكون خادعا احيانا فالإدراك بذاته ليس كافيا للوصول إلى الحب الحقيقي لكي تحقق هذا المستوى من الحب عليك أن تصل إلى قبول كامل لجهل بشرية وأن تدرك أن الشر ينبع غالبا من جهل عندما تفهم أن الكراهية هي في الحقيقة شكل من أشكال الحب المشوه ستتوقف عن أخذ أمور على محمل شخصي وستبدأ برؤية الأمور بمنظور أعمق حب له أوجه متعددة وليس مقتصرا فقط على تلك المشاعر التي تشعل القلب الشكر هنا موجود للمدربين العالميين الذين أنضوا سنوات عديدة ربما بين عشر إلى عشرون عاماً في تطوير ذواتهم واكتساب الحكمة عبر آلاف الساعات من العمل الجد وصقلوا هذه البصائر لتقديمها على شكل محتوى ملهم عندما يرى بعض هذا محتوى سواء كان موقع ويد أو مقاطع فيديو أو دروساً قد لا يدركون أن وراء هذا كله حب وتفان في فدمة الآخرين يكتفون برؤية واجهة الانترنت وما يظهر على الشاشة دون أن يشعروا بأن كل ذلك هو تعبير عميق عن حب موجه إليهم رغم أن هذا محتوى قد وجه بعناية وبشكل مدروس لمواجهة جميع العقبات وتغلب على كل مخاوفنا وأنانيتنا أنا شخصياً أسعى إلى مشاركة هذا الدليل لاني أعشق البحث والفهم وأجد متعتي في اكتشاف أسرار النفس البشرية والوعي أحب أن أعلم وأشرح ما أكتشفه لكن هذا لا يعني أنك مطالب بأن تحب الشيء ذاته عليك أن تجد ما يشعرك بالشغف وتجعله تعبيراً عن حبك للحياة هكذا يعبر عن حب الحقيقي ولكنه طريق يتطلب الكثير من الشجاعة ولا يسلكه الجميع لأن تكلفة هذا العطاء باهظة ومع ذلك فإن قيمة هذا الحب تجعل كل التضحيات مستحقة